الا قادرون على ان نبدل خيرا منهم و ما نحن بمسبوقين فذرهم يقوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الاجداث صراعا كانهم كانهم نصب يغضون